فأهلكنا أشد منهم بطشوا ومضى مثال الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون لا العزيز العليم.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 إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى جاء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 وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَنَا قَالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَالِينَ وَلَيْتَ تاكومن يوم اضلمتم انكم في العذاب مشتركون فانت تسمع الصم او تهدي العمى او أَوْ العميا ومن كان في ضلال مبين فاما نذهبن بك فان منهم منتقمون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 فَلَوْلا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَابِنٍ أُوْدَاءٍ أُوْدَاءٍ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَمَا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ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 قال خرجتكم بالحكمه واني ابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 الاخلاء يوم اذن بعضهم لبعض نهدو الاخلاء يوم اذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الاخ اللاء يوما اذ بعضهم لبعض عدون الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون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 قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لخرجناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أم رن مبرمون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 وَتَبَارَكَ الَّذِينَ هُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنَادُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، إلا ما شهد بالحق، وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم لا الله، فإن لا يؤفكون.